Subhanak Allahumma Subhanak La ilaha illa ant Anta Allah al-Haleem al-Kareem La ilaha illa Allah al-Ali al-Azim La ilaha illa Allah rabbu al-Semaawati al Wa rabbu al-Aradina al Wa rabbu al azim الحمد لله رب العالمين اللهم انشر علي في كل مقام من فيوضات كرمك ما يسعني رحمة فانقلب بفضل الله الكريم مستبشرا اللهم اضرب علي في كل حال سرادقات حفظك وأقم حولي في كل حين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 نعلي بها دينك ونعمل بشرعك ونحكم كتابك ونقهر عدوك تحقيقا لوعدك ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز وسبحانك اللهم سبحانك آمنت بك وبرسولك وبالنور الذي أنزلت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 الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله استوى وقيموا استو صفوفكم وسدوا الخلل الله أكبر الله أكبر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 wallin amen kaf ha ya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 يا زكريا إنا نبشرك, بغلام إنا نبشرك بغلام من اسمه يحيا لم نجعل له من قبل سميا قال ربي أنا يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا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 وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حي الله اكبر, الله أكبر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 الضالين آمين واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا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 قالت ان لا يكون لي غلام قالت ان لا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم اكن بغيا قال, قال, قال كذلك قال ربك هو علي هينا وَلِنَ جَعَلَهُ وَآيَةَل لَِّاسِ وَرَرحْمَ وَرَرحْمَةَ مِن وَكَانَ أَمرَمَّ قَضِيَ فَحَمَلَهُ فَتَبَذَتْ بِهِ مَكَانَ قَصِيَ فَأَجَ أَهَ المَخَضُ إِى جِذع قالت يا ليتني مت قبل هذا قالت يا ليتني مت هذا وكنت نسيما من نسيا منسيا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 فَإِمَّا تَرَيْنَ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا اخت هارون يا اخت هارون ما كان ابوك امراؤ سوء وما كانت امك بغيا فاشارت الي قالوا كيف نكلم من كان في المهدي صبيا قال اني عبد الله اتاني الكتاب قال اني عبد الله اتاني الكتاب وجعلني نبيا وَجَعَنيِي مُبارَكًا أينَ مَا كُاتُ وَأَصَانِي وَأَصَان بِصَّلَاتِ وَزَّكاتِ مَا دُمتُ حَيا وَبَ بوالدٍَ وَلَم يجعلني جَرًا شَقًا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 هذا صراط مستقيم الله الله اكبر الله لمن حمدا ربنا ولك الحمد الله الله أكبر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 انَّ الَّذِينَ يُغَضُّون أَصْوَاتَهُمْ عِندَ رَسُولِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَىٰ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِنْ وَرَاءِ وَرَاءَ الْحُجُرَاتِ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَاللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ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 من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم ولكن الله حبب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 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٍ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَ يُحب حَدكُمْ أَكُ لَحمَ أَخِيهِ مَيّتَ فَكَرهتمُ وَاتَّقُ اللهَّ إِ اللهَّه تَوَّابُ رحيم يَا أَيُهَنَّ سُءِا خَلَقُناكُمْ مِن ذَكَرِ وَأُو فَوَجَعَناكُمْ شُررُوبَأُ وَقَبَ إِلَ لتَعاَفُ إِ أَكْرَمَكُمْ عِن دَ اللهَّهِ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 إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون بسم الله الرحمن الرحيم قال وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ بَلَ الْعَجِيبُ أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ فَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا شَيْءٌ عَجِيبٌ